قال عليه السلام قال قَالَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلُهَ اَيْوَ الْعَقْلِيُّ وَقَوْلِهِ تَعَالَى إِهْدِنَا الصِّلَاطَ المُسْتَقِيلِ قال يشارو إليه الله قوله إنه قد يكون عسل قد وذلك إذا كانت حسي ولا عقلي فالعقلي كقوله تعالى اهدنا الصلاة المستقيم أي الدين الحق وهو ملة الإسلام وهذا أمر متحقق عقلا قال المصنف رحمه الله تعالى فالاستعارة ما تضمنا تشبيه معناه بما وضعنا يعني تشبيه المعنى بالموضوع له. تشبيه بأي معنى تشبهها المعنى معنى قولنا مثلا اذا قلت معنى اسد معنى اسد معنى اسد ومعناه زيت اذا كانني في حين اقول اسد مثلا رايت اسدا قصدي زيت شبهت معنى معنى. وهو معنى الاسد معنى الاسد المجيد انا بلاش معناه الحقيقي شبهت زيد بما, بما وضع له وشو معناه قاله ذي ما تضمن تشبيه معناه بما وضع له هو نس معناه اللفظ المستعمل ذالحين ذالحين حين قل ذالحين أسد يقولي رأيته أسد كأني شبهت اللفظة معنى اللفظة هو الشجاعة بمعناها الحقيقي وهو الأسد شبهت زيد بالأسد شي <تصفيق> أن انا ما استخدمت التلزيت استخدمت لا ما في شيء زي ما في شيء ذيك الزيت الناقي ما تذكر انت هو ايش دي لا الشيء شبه لا شبه اسد الموضوع للرجل الشجاع للحين نفسه بها بها لفظه موضوع عارف شيء ما بها اسد على اللايك ها ايش ما به لها معنى ها وهو الشجاعه له الموضوع الحقيقي, الحقيقي الحين طلعتها هي هو اني الحيوان المفترس لا معنى معنى حقيقي احنا اطلقتها على, على الاسد الشجاع ومعناها حقيقي ومعناها اني اطلقتها على زيد اذا كان هي شبهت الشيب الناس فان كيف شبهت الشيب الشجاع بالاسد سير قال والمراد بمعناه معنى باللفظ واستعمل اللفظ فيه اذيعنا اذي على ما زيد ها Dat jen virie. ality van die Eien? Ja. D resolu, die man. Vier man þaar is verstandig a myoses. Die fol К asseen, 식ahel en die Background en søjdie. ِ Ng particular is one that diese además ma利. Maar lou Muwe gelie meste dochуп. Waar hy my remembering. Hij en باستخدامي المقصود هو غير الموضوع لها الحقيقي نعم إذا شبهت ذي المعنى ذي وقصدته للمعنى الحقيقي نعم والمعنى ذي قصدته وزيد هو الأسد لا قصدت بها لا قصدت بها زيد إنها الأسد نفسي حين قصدت بها؟ لأن لها معنى تيها ذا الحين واجه معنى زيد ما هو معنى؟ ها؟ معنى الرجل الشجاع معنى آه. شبهت لها لها تشبيه معناها يعني تشبيه معنى الاسد معناه معناه حقيقي ومعناه مجازي في الافظه نفسه نعم فاذا شبهنا معناها المجازي بالمعنى الحقيقي قصدت بها الرجل الشجاع الافظه انا عندك ذلك قصدت بمعنى قول حيوان مفترس لا قول انا قصدت به معنى آخر وشبهته بالمعنى ملحك الحقيقي ملحك لها الله تبت تقوليني في تشبيه معناه بما أوضع له الله ما تضمن تشبيه معنى الأسد انا ريول الشجاع هو يا زدنا لاني قولي أسد يا زدنا لا لا حينها الريول الشجاع قصدت بلفظي قولي أسد قصتي انا ريول الشجاع ها وشبهته دون معنى ما, ما بشي ما قصدت نه زيت نهائي ام ما بدنا اي غير ما بشي لا فض زيت ما بشي شبه زيت بيجي ما, ما بعدك اللي زيت ما شبه ما قصد ما تضمن معناه معناه ديه الرجل الشجاع ها ها زيت اشي معنا اي اشي معنا رفضت المقصود المعنى المقصود هو شبهته بالمعنى الحقيقي هذا اشتي كذا ما في تشبيه لا ما بشي تشبيه لزيد بلق ما فيها اه عمضة اشتبها المعنى بمعنى. كم قسم لا قسم المعنى. لا استعاد. الا استعادة اشتبنا مجاز انها حجار لفظ كم? اه اه. حزر بدعت. بدعت رفة. الا معنى ما تضب ما, ما يعني معناه المعنى المجاز. اشتبه معنى الحقيقي ابدا مراحب. انا بلا واحدة. انا بشي ما بشي دار خير. لقد خينا مبلشي الاستعارة وين التشبيه فيها الاستعارة؟ شبهنا النقطة يا دينة الحقيقي لا معنى مجازي جعلنا غير معنى العظام لا شبهنا معنى هالمقصود وهو الرجل الشي عمل لأن مقصودنا حين اطلقناه وقلنا رأيته اسد سواء ها الله معنى هالمقصود بال بالمعنى هالحقيقي سواء ما نشكله بالمعنى المجازي شبهنا معنى الحقيقي اشتي ما بلا اشتي في امرا اخر الا استعاره من وين وجه التشبيه فيها؟ وين وجه التشبيه هبس فعلى هذا اخرج من تسير الاستعارة نحو زيد أسد ورايت أسد من الحين ولا من لك الفرق بين التشبيه بيقول زيد أسد وبين قال لي قال لي رايت اسد مانيش دي ماني ده قال زيد اسدا فانيش تنزيد اسد لا ماشي ما زيد بين التشبيه وبين الاستعاره هل الاستعاره فيها تشبيه ولا بين نقول زيد اسد ولا رايته اسد واش بن فرق انا كلها سوا لا لا رايت زيد اسد اللي يقول زيد شبه ده يا الرجل ده يا هذه هو زيد شبهته بلا بالاسد اما قالي رايته اسدا ما بالتشبيه ما ذكر زيد حتى يهو شبه طواه وذاك شبهه بل شبه المقصود لي في قالي هو الرجل الشجاع بلاش بالمعنى الحقيقي ايوه انا نفس امتى يشبهولي زيدان انك تسمعني بقول, زي دل بقول, بقول, بقول لك حييد تشبيه مليان لا ما حدا بالغشطه حدا غلطان اه هل <تصفيق> <تصفيق> الذي يفرق بينها يبين لك أنه ما بالتشبيه ما بالتشبيه بين زيد ولا أسد فيها يقولي في زيدون أسد داك تشبيه حقيقي زيد أسد أما رأيته أسد ما بش <تصفيق> <تصفيق> ما بشي تشبيه بين زيد وبين <تصفيق> <تصفيق> الحيوان لا ما بذكر له زيدنا ملا بي أقدر لفو لا بي تقول نطواني عقل طواه انا ما بشي كاني قد ادعيت انها من اشخاص منها من الحيوانات المفترسه هذه هذه لو قال طواه هذه فائده فيها الاستعاره انها غاليه ما هو هذا ها عشان نريد نقارن قال قال فعل هذا يخرج من تسيير الاستعاره لاحظوا زيد اسد ورايته اسدا ورايت زيد اسدا ومررت بزيد اسدا مما يكون اللفظ مستعملا في موضع له وانت ضمنت تشبيه شيء بشيء وذلك لأنه إذا كان معناه عين المعنى الموضوع له لم يصح تشبيه معناه بالمعنى الموضوع له لاستحالة تشبيه الشيء بنفسه <تصفيق> على أن ما في قولنا ما تضمن عبارة عن المجاز بكذينة تقسيم المجاز إلى الاستعالة وغيرها لذلك بالتضمن <تصفيق> <تصفيق> وغيرها وأسد في الأمذلاء ليس بمجاز لكونه مستعملا فيما وضع له وفيه بحث لأنه لا نسلم مستعمل في ما أوضع له بل فيه معنى الشجاعة شجاعة ومياز شجاعة ومياز لو قال ليس بمياز يكوني مستعمل في ما أوضع له يعني فيديو لي حال تشبيه زي جناسة نحوها لا فالاستعارة إذا قلنا أنه آه. آه. فالتشبيه قال ما هو مياز وذي هي اشتقن بين فيها مجاز ما بياتها قوس اه يعني معناها اطلقت اللغضه هذا اي غير مو لاني وبعثها ليش للرجل الشجاع ورجع وشبهته بله بالحياد اختص المجاز من يدلك اما قالنا زيدن اسد ما فيها شيء مجاز استخدمت شيء فيه هذني حق قالوا فيه بحث قال فيه بحثل لأن لا نسلم انه مستعمل فيما وضع له بل في معنى الشجاعه يعني اسد ما هي فيما وضع لها اذا بتشبيه اه قال فيها بل في معنى الشجاعه فيكون مجازا كذا والسعر في وقت واحد معناها كالمجاز <سؤال> الاسد مجاز استعاره قال نقيها <سؤال> يبقى يتجاوز يا استخدمت الكلمه في غير ما وضعت له يا قدو مجاز لا اذا استخدمناها للشجاعه ما قاعده في ما وضعه اه للمجاز يا قدو مجاز يعني يا ما المراد به ما عاد المراد الا الشجاع فاستخدمناها في غير ما وضعت الله اكبر يقول انها ماخذها اداه الولد سهله واقولها كذا عمل هو المقصود اذا زيد اسد استخدمته كان زيت ما عاد المقصود بهلله اشقاع فقط لا اسد زيد وأسد. اسد اسد اسد يجوز استخدم استخدمت الكلمه في غير ماضيته والتشبيه وش اللي قال هذا بالاساده دي هو ده الحيوان الحيوان المستعار هي عضيه ها هو المقصود كان هبيتير حالك مجاز قلت استخدم مثل في غير موضعها ما عاد استعار ما قاعد يعني في التشبيه وفي مجاز يا الاستعار هذا هو استعار مجاز استعار ما في فيه مجاز كده استخدم اللفظة هذا في غير موضعات لها ولا والتشبيه للشيعة وجاءوا بده استعارة ده عام مين استعارة ها؟ مين استعارة؟ هيدا استعارة لفظة ايج؟ تسد للرسل لا أسد للشيعة للشيعة للشيعة من استعادة استعارة والمشبه لما قلت ذكره استعارة قاموا لشيعة ياش؟ اني اما كان بس استعاره ونستعاره الجن شبهه ما هو المقصود انه ما ادري شو ما هو المقصود بس لا ما عندهم اقول بالكرامه مره ولا ما سامع جاوا لا قال لك حملنا عليك الاسد وردنا به عليك الشجاع الشجاع ما قلنا فيه في مثلا رايت اسدا مثلا يرمي انه المقصود بها اي استعاره لا نفسي. لان المقصود بالرجل الشجاع ايوه خلينا نشبه ما احد اختفى منظر رؤيته والغول كان اسد فيه. يعني فرق الشيء ما برا فيته الاستخدام باستخدام في اللفظ في غير ما وضعه عقله يا هنا في ذيل كلمه لان المقصود بالرجل الشجاع هو ليه. لا بلا اسد هو الشجاع وشجاع فاذا جاء السعره في ذيل ذيل كلمه ضرب زين ندرس اذا جاء استعاره فيته اذن ما شط قال الاستعاره عليك ادعي ان شفى من جزه الله هذا بيصير جزء في مساله استعاره يكون فيها تشبيه <تصفيق> و فيها تخيل و فيها كنايه في هكذا ولا ودك هذا استخدام الافظ في قول رجل هنا استخدام الاسد في ايش في الشجاع نفسه هو الاستعاره له معنى المعنى لا يوجد زيت الآن قلت زيت دون أسد ما لا بين, ال... بين زيت وبين لاب وبين الحيوان المفترس أنا شبهت ليها في ليه؟ لكن, لكن الدعاة إنه... إن... ما قصد قصدي في قولي الحيوان المفترس أنها أسد إلا الشجاع يعني قصد زيت نيع مثلا أنا شجاعها؟ نعم، كان قدو الشجاع جهو... نصلى نصل استع... استعاره قال بكم مجازا واستعاره كما في رأيت اسدا يرمي بكارينه حمله على زيد ولا دليلهم على ان هذا على حذف اداه التشبيه يقول هنا زيد اسد النه زيد كل يعني ما معهم دليل ان تنبه اداه هذا بناء على ما بشي ها اما اذا المقصود بها عد افلا ما بشي لا تقدره اما اذا اذا بناء على انها موجوده افلا قلت زيتون كالاسد ورجع بناء عليها ولا ربنا على اداه التشبيه والمبالغه لا حد. اه شباب قاعد اسد لا كاذب اه اه ما هو ده انا هسه هنا اسد جاوبوا فيه الاستعاره جاوب فيه مجاز مجاز وتشبيه جاوب الاستعاره وتياك وان قال على حذف اداه التشبيه ان التقدير زيد ام كاسر على ذلك بانه قد وقع على اسد على زيد كان ما بشيء ما بلا سدل على هيك على اسد على زيد نفسها ايضا بحاجه ان يكون هناك اداه <تصفيق> قال هو قال استدلون ما هو زابر يو ما بلاحتاج احتاجناه إلى الأداة نقول كالأسد <تصفيق> لا قال ماما عم دليل أن زيت كالأسد قال قولهم واستدلالهم على ذلك بأنه يجب أن يوقع الأسد على زيت فإذا اللابد من من الأداة <تصفيق> ويو تشبيل نقول زيت كالأسد ما زابر زيت أسد على الحقيقة فإذا احتاجناه إلى نقدرها قل كل زيدم كلاس لا اسد المعلوم ان لا يكون اسد لا ما زاب برئ اذا قلنا أسد، ما يكون الانسان اسد ما زاب برئ ان الانسان اسد ليستدلو به لا بده ان يكون به ادات تشبيه قال ها حين يقولوا الانسان اسد حين وقعنا له الانسان على الاسد هذا العقل يحيل هذا دليل انه ما اراد كلاسد انها اراد له المبالغه أي. ها يعني الاستعال المجال ده, ده, لا ده عندك ده عندك ده استدلال استدلال لا يكون اسدا فوجب المصير الى التشبيه بحث اداته قصلا الى ما يدعو على المبالغة فعل ما التشبيه ايو فقال فأس... فاسد لان المصير الى ذلك انما يجب اذا كان مستعملا في معناه الحقيقي اما اذا كانه مجازا في الرجل الشجاع فحمله على زيت صحيح لا محتاج ما بها على قولهم انه بارز مننا ناخذ زيت اسد حسن. قال قال اذا المقصود بزيت اسد اسد هذه ما هو سام الله اذا المقصود بهلك الرجل الشجاع صابر ما بشيء كان قد سهدنا زيت اسد في الشجاعه فما جرعد هش على الحيوان ده لا انا هنزاد شجاع يعني استخدمها في راسه والله والله هنزاد شجاع عند كل راجل جو اسد هو صحيح ما هو ما عيب لازم ما المقصود بالاسد الا لا الشجاع يعني ده مشبه يعني يعني حذف الاداه معبش ايه اه ده واجب بعده لازم لنا نضل نزلت اسد نصل الحيوان حتى احنا نقول حقيقه محيطيك. يحتاج الى اداه التشبيه بل لان احنا استخدمنا الرجل لا الحيوان محيطيك. الاسد الاسد في, في الشجاعه جاه سر يعني زيد شجاع وادي حقيقه اداه التشبيه نحن محيطيك. محيطيك. لا استعاروا جاه يستعار والله مش شجاع مش استخدمنا الاسد في, في الشجاعه جاه استعار جاب مقال هاتجوزنا. استخدمنا اللفظة في غير موابعاته. لأنه يزيش شكاعة استخدمناها بلاد جاوة الموضوع دي. أ... ال الكلمة وهي ايه؟ أسد. أسد وشينا؟ ها <تصفيق> استخدمناها بي. الله دي الشكاعة استخدمناها بي. أقول نجاوبها. مجاز؟ ما بل أسد وفي سوا. ها؟ الشكاعة بل ما بزيد وفي زيد سوا. ها؟ ما بل استخدم في <تصفيق> اما الشجاعة <تصفيق> لا احنا استخدمنا اللفظة وهي اسد الشجاعة هو مجاز ما اقول جاقفة الكلمة تجاوز ما يوعدها معرا قالوا بلا تشبيه قالوا اما اذا كان مجازا عن الرجل الشجاع فحملوه على زيت صحيح فيها ويدلوا على ما ذكرنا ان المشبه به بمثل هذا المقام كثيرا ما يتعلق به المجاز جاقب به مجاز <تصفيق> ها تعلق بها جار ومجرور دليل على النفي بالتشبيه كما في قوله الشاعر تعلق بال على ما ذكرنا ان المشبه به في مثل هذا المقام كثيرا ما يتعلق بها جار ومجرور اي ولا فيها التشبيه اشبه معنى اه طبعا انا ساري قلت اسد اسد هو اسم جامد ما سافر يتعلق اه اما اذا قد بها الشقاعه قد فيها معنى استنى في نعم فاذا قد فيه معنى بتبدي... دول هو الوصف فاذا يصح التعليق عليك قالها من قبل ها ها هذا بي لا ما بشيء ادا المفروض ما بشيء ادا ها حين أسد بمعنى الشجاعة الشجاعة الشجاعة بصحة تعلق بها كده وصف فقوله أسد علي وفي الحروب نعامة أقول أسد حينها تتمعنا لأي معنى المقترأ الشجاع إذن صحة تعلق بها الجارة المقترأ علي أي مقترأ صائب علي وقوله الطير <تأكلم> والطير اغربت عليه اغربت عليه باكيه تغربت اغربت اغربت تحولت الى كذا ايوه طير واغربت الطير أغرب لان ان البرع انه باش ماغول اغرب هي عم عباره اغرب الناس هذو يزعمون انه استغرابا قاعد اسمعها ما عندها يا راك ما سفر لا لا ما قعدي لا, لا باقيه لا, لا لا باقيه أغرب. ها تستاهل لا ايش تحن معنى الاغراب وهو معنى البكاء ايش معنى الله يشبه هال جمع عفرات والطير اغربه عليه اي باكيه فاذا هو معنى اغربه معنى فيها لا في تعارات الحزن اه لا يجود معنى حزين معنى الحزن معنى الحزن وقد استغفضنا ذلك في الشرح وعلم أنهم قد اختلفوا في أن الاستعارة مجاز لغوي أو عقلي وعلم أنهم قد اختلفوا في أن الاستعارة مجاز لغوي أو عقلي فالجمهور على أنها مجاز لغوي بمعنى أنها لفظ مستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة ودليل أن الاستعارة مجاز لغوي وكما نقول موضعت للمشبه به لا للمشبه ولا للأعم منهما أي من المشبه والمشبه به فأسد في قولنا رائته أسدا يرمي موضوع للسبوع المخصوص لا للريل الشجاع ولا لمعنى أعمي السبع والريل كالحيوان المجترح ما هي موضوع أهلهم بدلا له موضوع أهلهم جهو عام لا المذلا ليكون إطلاقه عليهما حقيقة كإطلاق الحيوان على الأسد والرجل وهذا معلوم بالنقل عن أئمة اللغة كطعة فإطلاقه على الرجل الشجاع إطلاق على غير ما وضع له مع قريمة مانعة عن إرادة ما وضع له فيكون مجازا لغويا وفي هذا الكلام دلالة على أن لفظ العام إذا أطلق على الخاص لا باعتبار خصوصه بل باعتبار عمومه فهو ليس من المجاز في شيء إذا هو عام له كما إذا لقيت زيدا فقلت لقيت رجلا أو إنسانا أو حيوانا بل هو حقيقة ولم استعمل اللفظ إلا في معنى الموضوع له وقيل إن هاي مجاز عقلي بمعنى أن التصرف بأمر عقلي لا لغوي لا لغوي لأنها لما لم تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله أي دخول المشبه في جنس المشبه به بأن يُعل الرجل الشجاع فردا من أفراد الأسد كان استعمالها أي الاستعارة في المشبه استعمالا في موضع عثلة ما جاءوا على دهاج لغوي اعدا قلنا انما لم تطلق على المشبه الا بعد الادعاء بدخوله في جنس المشبه به لانها لو لم تكن كذلك لما كانت الاستعاره علامه بس كان مجرد نقل الاسم لو كان استعارة لكانت الاعلام المنقوله استعاره لانها لم تطلق على المشبه غلط احنا يلزم ديه لما يعني لأنها لما كانت استعارة لأن مجرد نقل الاسم لو كان استعارة لكانت الأعلى والمن قلت استعارة ولما كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة إذ لا في إطلاق الاسم المجرد عاريا عن معنى ولما صح أن يقال لمن قال رأيته أسدا وأراد به زيدا أنه جعله أسدا أه ولا ما صح ان يقال لمن قال رايته اسدا واراد به زيد انه جعله اسدا كما لا يقال لمن سماه ولده اسدا انه جعله اسدا في النقل لا قل... نقل فتسميه اذا لا يقال جعله جعله اميرا الا وجد اذبهت بصفه الامر انسب المعنى ما معنى وقد اثبت وقد اثبت بين صفه وإذا كان نقول اسم المشبه به الى المشبه تبعا بنقل معناه اليه بمعنى انه اثبت له معنى الاسد الحقيقي الدعاء ثم اطلق عليه اسم الاسد كان الاسد مستعملا فيما وضع له فلا يكون مجازا لغويا بل عقليا بمعنى ان العقل جعل الرجل الشجاع من جنس الاسد يعني تصور التعقله جعل الرجل الشجاع من جنس الاسد وجعل ما ليس في الواقع واقعا وجعله ما ليس في الواقع واقعا هو مجاز عقلي ها ها موجود في هل جعلها دليل قال هو ما بلى أمر تعقل إذا من إياه ما هو واقع في الواقع هو أمر عقلي لكنه داخل نسل إذا استخدمنا اللفظة إذا قلت زيد إذا قلت إذا قلت, إذا قلت, إذا قلت هذا أسد في تير حالة وت... يعني ما احتجت الأمر العقلي وتصورتك إن هذا الشخص حقيقة بيحتاج التصور دي ما بيطلق اللفظة إلا واحتاج التصور الله إذن ما معناها أن معده مجازه غوي مجازه غوي لأن استخدمت اللفظة في غير في غير ما وضعت له معده مخلوط أو دا دا ايش امر لكن ما معناه ان قد ايش عقلي ما عدا هي ما عدا اه ما جاهز الخوف ايش ادين التصرفه اي وفيها امر عقل ما فيش ضروري يبقى لكن ما معناه انها لا ما عاد له غرض لا ما عاد له غرض اه عندنا قديم مجسم معلم لا لا, لا ليش على قياس اذا العقل محتاج اللغه الباجه كل ما دام حد ما دام لا لانه ما العقل انك ما انه, عقلي. ما دي انه نحن بنحتاج اليه بنحتاج اليه اه ما تغير الامر العقلي ولا ما سبب ولذا نظر قالوا ها ننظروا الى الامر وكذا انتم مع مولانا البرتز فينا نكمل المثال ده ما عاد اعرف اتعب في فتهي رباه والله ما عرفت خلونا نقرا ها صار حساب لكن انا التابع ولهذا ايوه اسم المشبه به على المشبه انما يكون بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به صح التعجب في قولك دامت تضللوني في قولي ولا علم أقامت تضللوني من الشمسي نس أعز علي من نسي قامت تضللوني ومن عجب شمس تضللوني من الشمسي وتعجب من الشمس ده بعد ما كانها الدعاء دعا دخولها في جنسة الشموس أرجع تعجبني قال فالأولا أنه ادعى لذلك الغلام معنى الشمس الحقيقي وجعله شمسا على الحقيقة لما كان لهذا التعجب معنى إذ لا تعجب في أن يضلل الإنسان حسن الوجه حسن الوجه إنسان آخر أن يضلل إنسان حسن الوجه وجه رجل آخر يعني اجتما فيها تعجب لا بعد ما ادعى قد ادعى أن الشمس تتعجب في شمس تضلله ان شاء الله امس او 25 والنهي عنه وعليه ان نتعلموا شي حاجه معنا خطا هذا معنا اعداد احنا اخذنا الساعه لو كان انا ما نعنع انت